متى ينوي الإنسان نية شهر رمضان في هذه الأيام تأتينا بعض الرسائل تجدد النية في رمضان قولوا اللهم اني نويت كذا كذا المعروف أن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بالنية مطلقا في أي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات خلونا نشوف ما معنى النيه؟ النيه في اللغه القصد. النيه القصد. القصد اين محله لو سؤالا؟ اين محل القصد؟ محل القصد القلب. الانسان ينوي يقصد انا الان اخرج من البيت ناوي الذهاب للمسجد، هل في واحد يخرج من البيت يقول نويت ان اذهب الى المسجد؟ لا. انا الان ناوي اذهب الى العمل. اقصد قصد العمل، هل اقول نويت ان اذهب الى العمل وهكذا في العبادات لا قلنا نويت اتوضا نويت ان اصلي نويت ان اصوم حتى الحج لا يقول نويت ان احج نعم يقول لبيك الله معمر هذه تلبيه وليست نيا فلا تشرع النيه الا بالقلب لان معناها القصد متى ينوي الانسان صيام رمضان ينوي من اول ليله هل تكفي النية الأولى لرمضان كامل أو بد من النية في كل ليلة هذه مسألة اختلف في العلماء والصحيح ان رمضان عبادة واحدة وحدة واحدة فتكفي نية واحدة أول ليلة مثل الصلاة الآن إنسان يصلي صلاة العشاء اربع ركعات هل كل ركعة ينوي؟ لا ينوي في أول ركعة بقلبه أنها صلاة عشاء ثم يصلي وتكفيه يستصحب النية إلى آخر الصلاة فكذلك في رمضان فرمضان عبادة واحدة إذا نوى أول ليلة فإنه يستصحب هذه النية معه إلى آخر رمضان كيفية النية كما ذكرت هي مجرد نية في القلب العلماء يقولون إذا سهل الإنسان النية سهلت وإذا صعبها صعبت يتكلف الإنسان الإنسان لما يأتي بطعام السحر ويأكل انتهى توجد نية لماذا تتسحب لماذا لأن غدا رمضان فالنية أمرها سهل وهي موجودة وينبغي للإنسان أن لا يتكلف هذه النية ما دام علم ان غدا رمضان فهو ناوم لصوم هذا الشهر